بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه انشقاق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغن فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء نكر خش عن, أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجزاث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى التاع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب أنتصر ففتحنا بِالسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا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 بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب أشر إنا مرسل الناقة لهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فعاطا فعقر فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا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 كذبوا بآياتنا كلها فأقضناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع